وَجَزَاهُمُ اللَّهُ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحًا جَنَّاتٍ يا من امراؤ قضي نقي في ألم ترى كيف ضرّ الله مثلاً كذي مثّوا طيباً كشريعة طيباً ايه لا سلطان ايه صل على النبي الم تكن فظا كاشر الله في واستنقوا الصام الله أكبر الله أكبر الله اكبر يا عم الله اكبر يا عم تو وفوا في ما تأتي يا كل عين يطرق الله الأمثال للناس لا